Jeg er en السلام سلام عليكم <تصفيق> آه... هذا راشم الصواني كنتي يا حيذ إيه نقوله يا صح كلمة عمره ولجوا طاب بس قلبي منها ما طاب ما وين نرمال خليها بعد جوا طاب خليها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ان شاء الله شابة من ها ها ها ايه متبقاش تباتي لي فتسانك هكذا انا وارش ويهوكي <تصفيق> انا انجلسر بركاية صحة اسميحة دي جي aade ana si je kunti See yeah انت يا حياتي حياتي ساوزنا دعقوبة ايه اجلي عالغلبة ما يعشقو بيغيرو بسبروحو بيطيرو عشرتهم مصعيمة يا هادو مصيبانة يا هادو مصيبانة يا هذا موسيقى